مرتاح لو والله ماني مرتاح لو والله ماني يا مرتاح لا شافت الوقت راح يجول بي هم اللعش ما عادني بين المخاليق مزعح همي سطا في خاطري وانشراح العين لو تبكي على كل مره رف العمر كل هدموع وني الراح والبال ما انسى لي البشار ما يتحب الص نذري حياة الناس يا فراح وترى وندري نجهر الرجل سبات كفاح الامر رحله بين مسر و مسر فرحي من سا يومي وحزني صب ما لاذ للمنا الضما جاءنا الزهبل ما ومات هيا فلاح يا وجد حالي كل ما خاطرينا وجود طير ماقف بخب جناحه على ال وانا كل يجراح بين الألم والآهد تسطير أنا سير عيون السود يا صاح وسير ليلة لنفاق عن صباح حبي لا أكبر من ذباح قلبي كان لا القل بدبح شفت سجن قلبي ولا طلاق سراحه ذبح